ذلك. والله ما رأيت. وانا اتعم وهذا واقول والله ما رأيت معصية يقعوا في هذا الزمن. ولا رأيت كفرا يقال في هذا الزمن من قبل مسلم. ولا رأيت ضلالا اقترفته حركة المسلمين خلال التاريخ الا بالحراف كلمة والله. انحراف الان في هذا الزمان مؤمنون فالمشكلة ليست مشكلة كيمة ولكن المشكلة مشكلة افكار هذا بعض الجماعة وبعض الناس من يتعج فكرة والكلام وبعض الناس كالجماعة والتنظيمات تزعم ان المشكلة مشكلة تربية يعني مشكلة عدم صلاح التافع انتم بعض الناس يتصور اننا الان اذا اصلحنا الدافع لدى الانسان بان نرغبه جماعات الان مشغولين بماذا؟ ببيان الفضائل ببيان الفضائل على اي حقائق مجهولة اما ان تكون مجهولة واما ان تكون مزيفة وكلاهما ضل وكلاهما خطأ وهكذا سترون ان عدم وضوح كلمة الايمان وعدم بيان مجلولها الصحيح لدى الاوائل كما كانت عند الأوائل هو الذي يورث المسلم المعاصر في هذا الزمان وفي كل زمان يورثه ضلالاً أي ضلال حركته في هذه الحالة ستكتشفونها وخاصة عندنا توحيداً نحن عندنا أهل السنة توحيداً التوحيد الأول كما رأيتم ما هو المتعلق بالشريعة يعني لابد أنت يطلح لذلك ما هي ماذا؟ الشريعة الذي هي أبو... له علاقة بما في الاسم وعدمه وال... والتوحيد الآخر الذي له علاقة بماذا بالقدر أنتم رأيتم في مثال الخمر ما, الإنسان لأل... ما يحتاج الإنسان لألا ماذا يحتاج الإنسان ليصيب الأجرة ولألا يسكر ماذا يحتاج إلى توحيد الشرع وإلى توحيد القدر أنتم إخوان الآن رأينا رجلا أراد أن يشرب الماء فشرب الخمر أثم؟ لا هذا الشرق ولكن رأيناه سكرة سكرة ولم يسكر سكرة فلم يتوافق الشرق معه الماء رأينا إنسان أراد ماء فشرب ماء انتفع بالماء وافق التوحيد الشر لم يتم لأنه أراد الماء وهو أمر مباح له متعلق بالشرق ووافق أمر قدريا فلا يسكن فتوافق الأمر الشرعي مع الأمر القدري فسعادة الإنسان متعلقة بتوحيدين توحيد الشرع وتوحيد القدر وبهما فوِّت رسوله بتوحيد الشرع وتوحيد القدر وفساد الناس كل الناس كل الناس حتى النصر في هذا الزمان إما بتوحيد القدري وإما بتوحيد الشرع فساد المسلمين في هذا الزمان بتوحيد القدر فهم وقعوا في المعاصي لعدم وضوح توحيد الشرع ومتخلفين كونيا لعدم وضوح توحيد القدر رأيتم يعني ماذا اجتمع علينا من أفطارها أقل شيء الكفار مهتدين كثيرا بتوحيد القدر وإن كانوا في التصور فاسدين لكن في حركة الحياة كثيرا وفي توحيد الشرع المسلمون في هذا الزمان لا توحيد قدر ولا توحيد ان شاء الله لماذا لعدم وضوح التوحيد وهذا سنبسطهم ان شاء الله في دروسنا المحضر لتروه معي نمشي معكم قليلا قليلا وخطوة خطوة لنكتشف مواطن المرض ولا بأس بعد ذلك حين تسمع متكلم فتسكت لعظم المصيبة التي ترى ما تستطيع ان تسكت وستسمع خطيب، فكأن صريغ الحديد في أذنيك وتتمنى في تلك النحظة أنك لم تلد ولم تدخل في هذا الملجب ستصاب بالهول لخطورة كلمات تقال مستدن لها بالكتاب والسنة وهي أشبه بالكتاب وقريبا منها ولعن بعضكم يقول أنه مكتشف أنا سأجزم وسأتجاوز عن الاحترام الأدبي أنكم لستم مكتشفين شيئاً، كلكم ما منعرفكم ومن لا يعرفه، لأنه لو كنا مكتشفين، لكان حالا آخر ووضعاً آخر. ستكتشفوا كلمات من كتاب ال أفضل من القرآن نقرأه، فنحاول أن نعمل به ثم نخطأ. أينما توجهه لا يجد فيه خير. لماذا؟ لأن الكلمات الموجودة في القرآن معانيها ليست حقيقية في دينك. وأعظم كلمة تتغتت في جنبات القرآن إما التوحيد وإما كلمة الدين ترى هذه الوعود الإلهية وهذا الكلام عن المؤمنين وهذا الخطاب للمؤمنين وهذه التقريرات الكونية السنانية كيف تجري في الحياة كلها بمعاني باطلة لنك تحتاج إلى جلسات هادئة هادئة طويلا لتكتشف إلى عمق الإجرام في قلبك. ستكتشفون أنكم مرجئة، ما الانتظار؟ وستكتشفون أنكم جبرية، وتستمرون وما تستمرون، أنكم تستمرون وما سنتكتشفون مع بعضنا البعض عمق هذا الأمر لأنه تاريخ وموجود في الكتب وأنشأنا عليه حتى نحتاج إلى مدة طويلة بعد أن يتوضح في أفكارنا، نحتاج إلى مدة طويلة. أن يسلب من نفوسنا أن يلوقه،, يلوقه سرعان الفكرة التي تقفز إلى الفهم مع ورود كلمة ما يحتاج إلى مدة طويلة لتسبق كلمة الحق أو معنى الحق يتسبق معنى هذه مقدمة أظن أنكم سرتم معنا خطوة خطوة فيها لنبدأ بعد ذلك في موضوعنا مسمى الإيمان نحن دورتنا في مسمى الإيمان والحكم على المعين، لأن سنرى أنه لا تلازم مطلق ما بين حقيقة الإيمان وما بين الحكم على الرجل بالإيمان. واضح؟ سنكتشف مثال أننا نحكم على رجل أنه مؤمن وما قد يكون منافقا. فلا تلازم مطلق ما بين الحكم على المعين بشيء وما بين حقيقته. فعندنا نحن قرطنا في مسمى الإيمان. والحكم على المعين يعني كيف نحكم عليه أنه مسلم؟ كيف نحكم عليه أنه مؤمن؟ كيف نحكم عليه أنه كافر؟ كيف نحكم عليه أنه منافق؟ ثم حكم الطائفة. لماذا جعلنا حكم الطائفة؟ لأنه في ذهن المسلمين أن يتعاملوا مع المسلم باعتباره مسلماً، لكن لا يتعاملوا مع الإنسان باعتباره في جماعة. لأن وجود الإنسان في جماعة له حكم يختلف. وستكتشف أنه مرات يطلق على الجماعة حكماً شرعياً لا يستلزم الحكم على أفرادها فالحكم على المعين يستلزم بيان حكم الجماعة لأن الأحكام المتعلقة بالجماعة لها مناطات أخرى غير مناطات الحكم على المعين هذه هي دورتنا معكم وهذه هي استتاحيتنا معكم شديد نوعا ما أضحكت بعضكم نوعا ما لكنها حقيقية نوعا ما جزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته لا نحن كما تعلمين دورتنا في وضوها هو, هو مصمى جزاء دمان اهه بمعنى اخر الايمان عند السنة والجماعة للذكر اخواني كما هو مسمى الشيء الان مسمى الشيء لا ليس هذا هو حقيقته مسمى الشيء حقيقة الشيء الكرسي هو اسم لشيء معين ما هو هذا الشيء هذا هو الكرسي مسمى الشيء حقيقة الشيء الايمان اسم لشيء معين ما ماهيا هذا الشيء ما هو حقيقته فمسمى الشيء هو? هو حقيقة الشيء وهذا اخواني بخلاف الاسم فان الاسم قد يكون هو حقيقة الشيء وقد يكون لفظا جالا على حقيقة الشيء الاسم قد يكون حقيقة الشيء يطلق مرة على يدل على حقيقة الشيء ومرة يدل على على ماذا؟ على لفظ دال على حقيقة الشيء لما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى ما مقصود باسم هنا الاسم هو الله عز وجل فسبح الله سبح ذات الله اذا المقصود بالاسم ليس اللفظ الدال على الله ولكن صدح على ذات الله على يسمى الله عز وجل وهو ذاته سبحانه وتعالى وهذا اخواني لكن انت عندما اقول لك اكتب اسم فلان او امتب اسم فلان فانك تنطق لفظا فتكتب حرفا كان تقول يا خالد فانك تكتب حرفا وتنطق كذلك لفظ حرف هذا خالد هذه لفظ خالد واسم وهو الاسم الهو حقيقة خالد لا الاسم اللي هو عين المسمى هذا بحث من ابحاث المتكلمين ليس هذا وخطوب الكلام عليه لكن بالذكر ان الاسم عند أهل السنة والجماعة ليس هو ذات الشيء ولا هو أمر خارج عن الشيء هو هو لفظ دال على حقيقة الشيء لكن مرات يطلق الاسم على حقيقة الشيء كما قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى واضح هنا المقصود سبح ربك الأعلى واضح المقصود هنا سبح ربك الاعلى وهو الله سبحانه وتعالى لا نريد ان نخوض في هذه المسائل ولكن للذكر حتى ما ما الذي نريده من بحثنا نريد ان نبحث حقيقة الايمان وليس اسم الايمان اسم الايمان لا نريد ان نتعرف على اشتقاقه اللغوي ولا نريد ان نتعرف على حروفه وعلى اجتماع الفاظه لا نريد ان نتعرف ما هو الشيء الذي اذا وجد اطلق عليه اسما الإيمان وأضحي إخوتي فمسم الشيء هو حقيقة الشيء الآن نحن نريد أن نتكلم عن مفهوم وارد لدينا وهو لوظ السنة والجماعة نريد أن نعرف من هم أهل السنة والجماعة ولماذا اشتق منه هذا الشعار من أين جاء شعار أهل السنة والجماعة على الرغم أنه للذكر لا يوجد لا في آية قرآنية ولا في حديث نبوي فيه ذكر كلمة السنة والجماعة لا يوجد فهذا شعار متأخر رفع هذا الشعار بالدلالة على أمور اعتقادية وطريقة عمل ومنهج سلوك إذا اتبعه المرء استحق بأن يدخل في جماعة آل السنة والجماعة. الآن السؤال: ما دام أن هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، فمن أين أتي بهذا اللفظ آل السنة والجماعة؟ من أين أتي بهذا اللفظ؟ الفرق كثير سنتكلم عن أهمها في درسنا هذا والدروس القادمة. لكن الآن نريد أن نعرف من أين جاء اسم آل السنة والجماعة، وما هو حقيقة هذا الشعار وهذا الاسم؟ تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على ثلاث وثلاثين ستسعى تفترق أمتي على كلها في النعف إلا واحدة يوما هي رسول الله من هذه الفرقة التي ليست من أهل النار وعلى ما أنا عليه اليوم وأصحى به هذا رواه الترمذي وهو عند الحاكم كذلك ورواه آخرون في هذا النص. ما انا عليه اليوم واصحابه انني صلى الله عليه وسلم يقرر لنا في هذا الحديث ان جميع الفرق التي تنتسب للاسلام او تنتسب الى امته لقوله في الحديث تفترق ماذا اذا هي تنتسب الى الاسلام تنتسب الى امته هل هذه الفرق مسلمة ام كافرة اذا سنأتي هذه الفرق التي تنتسب الى الاسلام الى امته هل هي فرق مسلمة على الحقيقة مع انتسابها للإسلام هل هي مسلمة وليست كافرة ام انها تنتسب الى الاسلام ظاهرا وفي حقيقتها كافرة هذا بحث سنؤجل الكلام عليه لكن الان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق ان جميع الفرق التي تنتسب إلى ملة الإسلام إلى أمته صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة هي فرقة ناجية إذن يجد شعار وهو الفرقة الناجية في الحرطة الناجية ما انا عليه اليوم واصحابي ما هو عليه صلى الله عليه قال ما هو عليه هو السنة على ماذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف على سنة حقيته هي السنة والسنة بمعنى ماذا الطير السنة ما معناها الطير فما أنا عليه هي السنة الان في صفة تجمع هذا الشخص وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمع الصحابة رضي الله تعالى عنه في صفة علاقة أمير بمأمور ليست فقط علاقة نبي بتابع وعلاقة معلم بتلميذ وعلاقة مرشد بتابع لا ولكن هناك علاقة أخرى غير علاقة المعلم بتلميذه وعلاقة المرشد بتلميذه المشرف لتابعه لا هناك علاقة سياسية واضح علاقة اخرى ففي امتثال امر السياسة وغير ذلك وهو التي فهمها الصحابة حتى لو لم يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عليهم ان يكونوا على هيئة ما من الحياة على هيئة ما ومن هنا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بحثوا عن ماذا بحثوا عن خليفة لأنهم فهموا أن الفرقة الناجية ليست فقط وجود النبي بينهم ولكن هناك طريقة عمل لهذه الفرقة الناجية وهو أنها لا بد أن تكون مجتمعة على هيئة ما وعلى طريقة ما ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ماذا واصحابي فلو كانت القضية يا اخوتي هي قضية النبي صلى الله عليه وسلم يرشد اتباع ان ينتثل امره منفردين كل على حدة من غير رابط يجمعهم فانه لا يستدعي ان يقول صلى الله عليه وسلم انا واصحابي لو قال انا عليه اي اصلي كما تصلون كما اصلي وتزكون كما ازكي وتحجون كما حج وتقومون الليل كما يقوم الليل وتبكون الله كما تبكون الله وهكذا وليس هناك رابط بينكم كلنا على حدة كل واحد في بيته وكل واحد في متجليه وكل واحد في منظومة حياته المستقرة لبيه بحيث لو كان رجل هناك ما ملتزم بأمر قيادة قبليه فهذا تحت إمرة قبيلته او رجل هناك تحت إمرتي. طريق قطع طريق قاطع طريق سياسي فهو تحت امرته الواحد منتم تحت اوامر فارس والروم فهو تحت امرتهم مع بقائه متدينا على طريقة دينية ما كبعض الاديان التي حرفت او الاديان الوضعية التي تقول انت تكون تحت امرتي اي منظومة واي جماعة من غير ان يؤثر انتسابك لهذا الدين على علاقتك بهذه المنظومة وهذه الجماعة مثل مثلا الايام الديان المصرانية التي تقول كونك انت تحت الحكومة الامريكية التي تحكمت بنظام علمان ما أنت نصراني نصراني هذا لا تؤثر على على أولاقتك بمجموعتك النصراء على مجموعتك العلمانية السياسية في أمريكا وإذا كنت كذلك نصرانيا تحت أمرة جماعة ما فإنك تكون نصرانيا مع إمكانية أن تعمل في جماعة بعثية ومع ذلك وكذلك يجوز لك وأنت نصراني ان تكون نصرانيا متدين نصراني ومع ذلك تكون تحت امرك منظومة سياسية منظومة سياسية شيوعية فهذا لا يؤثر عليك بعض الديانات لا تهتم بهذه القضية واغلب مشايخنا في هذا الزمان يطرح الاسلام بهذه الصيغة اغلب المشايخ في هذا الزمان يطرح الاسلام بهذه الصيغة ما هي هذه الصيغة؟ أنت مسلم بريطاني أنت مسلم أردلي أنت مسلم أبريكي أنت مسلم شيوعي أنت مسلم إشتراكي أنت مسلم بحفي أنت متبين بعقيدة ما وهذا لا يؤثر على صفة الجماعة التي تنتسب إليها أو أنت مسلم منتفل تحت أمرت قبيلة الواق واق وأنت مسلم منتفل تحت قبيلة صاحب ابن عبد العزيز وهكذا لا يؤثر انتسابك للإسلام على دخولك في جماعة من الجماعة لا يؤثر هذا الطرح الإسلام لا يقبله لا بد من علاقة بين المسلمين ولا يستحب كل مرء أن يكون من الفرقة الناجية بل هو من أهل النار إذا لا ينتظر في جماعة ترفع شعار الاسلام والعلاقة فيما بينها كما كانت علاقة محمد صلى الله عليه وسلم ليس كنبي ليس بصفته نبي ولكن بصفته قائد ولكن بصفته طائد لجماعة من الصحابة ليس بصفتهم اتباع لنبي ولكن بصفتهم جماعة لقائد ما كما هي نفس صفة الان النبي صلى الله عليه وسلم يحمله. صفتين، الصفة الأولى صفة النبوة والصفة الثانية صفة القيادة. ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصفة النبوة؟ فلا من أن يوجد صفة القيادة في بين الصحابة وابي بكر، في بين الصحابة ومحمد من جهة كونه، سمعت من جهة كونه قائد هذه العلاقة. من لم يدر إليها ويعتبرها من الإسلام ويموت دونها لا يستحق أن يسمى في الفقة الناجية ومن هنا كانت ضرورة أن يقول صلى الله عليه وسلم عن الفقة الناجية ما أنا عليه اليوم مع فلو كانت القضية ما سلما أو قضية دين لما كان ضرورة هناك هنا ثم أنا عليه واصحابي لو كانت القضية قضية نبوة اي انهم اسبع لمحمد صلى الله عليه وسلم فقط بصفته نبيا لقال ما انا عليه ما انا عليه اي انكم تكونوا مثلي فقط فيما اعمركم به بصفة نبي وفيما اعلمكم له بصفة نبي وفيما اقوم به بصفة نبي ولكن لماذا ذكر الجماعة هنا ليدل على طبيعة العلاقة في داخل منظومة ما يسمى في هذه السنة هي الجماعة او هي الفرقة الناجية فهمتم لهذه القضية فقبله صلى الله عليه وسلم هنا الصحابة ليدل على طبيعة العلاقة بين المسلمين جميعا وهي الجماعة فما عليه والسنة وما هم عليه جميعا من طبيعة عملية سلوكية حركية اسمها ماذا الجماعة والخروج خروج أهل البداع عن مفهوم أهل السنة والجماعة قد يكون خروجا بمفهوم السنة وقد يكون خروجا بمفهوم الجماعة بمعنى هناك ما تأتي إلينا وتقول نعم إن أنا ممتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر وينهى ولكن لا أدخل في الجماعة الجماعة الآن نحن سنبين لا أدخل في الجماعة فإنه يكون مبتدعا ضالا كما إذا قال أنا لا أدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمتوا إخواني واضحة هذه الآن لماذا هذه هي أنا الآن سأتكلم الحقيقة على بعض الأمور المبينة في هذا الحديث وهي التي نحتاجها في زماننا هذا هذا الشعار ما انا عليه اليوم واصحابي اي السنة والجماعة نكون جاءت الجهة السنة والجماعة نحن الآن وسنفسر ما هي السنة سنفسر ما هي الجماعة عند الاوائل ونرى ما نحن محتاجين له في زماننا هذا لهذا اللقه العظيم الجامع ما انا عليه اليوم واصحابي الان للذكر فيما انبه عليه ان كلمة اليوم هو ضابط وشرط. كان قوله صلى الله عليه وسلم ما انا عليه اليوم. يدل على ان اكتمال الدين هو الذي تأخذ به الفرقة الناجية. لان الفرقة الناجية اذا اخذت باي مرحلة من مراحل الاسلام قبل بلوغه لا تستحق ان تسمى فرقة ماجئة لو ان رجلا قال المطلوب من الناس مثلا اول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هو انه قال للناس قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله فلو ان رجلا قال المقصور على طلب الناس في هذا الزمن فقط ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بعد ذلك من الشراء المطلوبة فهي ليست مطلوبة منهم هذا ماذا يكون يكون كافرا رأى الامام الاجري رحمه الله في كتابه الشريعة عن الامام اسحاق الراهوي وهو الامام عظيم. قال جئتك من عندي وناس يقولون الايمان قول يعني ان يقول ماذا لا اله الا الله ولا يجعلون عملا من الايمان قال رسول الله عنه ورحمه الله قال الايمان قول وعمل يزيد الى ما شاء الله وينقص حتى يصبح مثل هذه او حتى يصبح مثل الخردله إلا الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالوها فلو لم يقولوها لكانوا كفارا يعني هو يبين ماذا المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمروا جث فلو لم يفعلوها، أي لا يفعلوا الصلاة، يقول: إني والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا، ثم أُنيروا بالصلاة. فلو لم يفعلوها، أي لا لم يقبلوا هذا الأمر الإلهي، لما نفعهم إيمانهم، لما نصعتهم لا إله إلا الله. فلما قاموا بلا إله إلا الله ثم أُنيروا بالهجرة ومقاربة الأهل وعبودية المشركين. فلو لم يمتثلوا هذا الامر لما نفعهم لا صلاة ولا قولهم لا اله الا الله ثم بعد ذلك جعل يحدد شرائع الاسلام شريعة شريعة ليقول ان كل شريعة جاءت لو لم تقبل من قبل هؤلاء الصحابة لما عدى رجل مهمنا اذا قوله صلى الله عليه وسلم هو ضادف من فرقة ناجية لانه قد يأتي رجل ويقول في مسألة من مسائل الدين بما كان قبل اجتمال الشريعة وابا اخواني فهذا لا يستحق ان يسمى من اهل السنة والجمعة وعلى هذا نحن في هذا الزمان اكبر دليل على انه ابو بكر رضي الله تعالى عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد الناس ولم يبق من اهل الاسلام ان إلا بعض المواقع مكة المكرمة المدينة المنورة الطائف اليمن جواسة في البحر فقط هذه الأماكن اليسيرة التي ربما لم يصل خبرها إلى أبي باكر. ربما جواسة في البحرين وأهل اليمن لم يصل خبرهم إلى أبي بكر أنهم ارتدوا أو يرتد يرتدوا فارتد الناس لعلى ماذا ارتدوا بعضهم ارتد ردة كانوا عن الدين بعضهم ارتد ولغى أصلا يبواه وأصلا إسلام وأكمل الدين وبعضهم تد ردة جزئية وهذه ردة جزئية كذلك كانت في مراحل بمعنى أن بعضهم قال لا ذكاء لا يوجد ذكاء ألغى الذكاء وبعضهم قال أنا أجد ذكاء وَلَكِنْ لَا أُؤَدِّيْهَا لِيَا بكر بعضهم قال لا أؤدي الزكاء أبدا لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إِنَّا صلاتك سكن لهم يقول أن المأمور بأخذ الزكاء مما هو الذي تنفعه صلاتنا الذي تنفعنا صلاته فهذا أبو بكر لا صلاته لا تنفعنا صلاة أبي بكر لا تنفعنا فإذاً ليس هو المأمور بأخذ الزكاة سقطت الصلاة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال أنا أؤدي الزكاة أؤديها ولكن لا أؤديها لأبي بكر ليس له الحق أن يأخذها منها أؤدي الزكاة فهذه أبو باطل رضي الله عنه لا بما أخذ عندما عمل هؤلاء القوم بما أخذ هل أخذ بوقت من أوقات تنزل التشريع وتنزل الأحكام قبل نزول أحكام الزكاة مثلا هل أخذ بهذا؟ ما أخذ إلا باكتمال الشريع وقال والله لو أنهم منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ما قال نريد أن ندى معهم بالدعوة بلا إله إلا الله من جديد هم, مقرين. هم مقر بعضهم مقر بالا اله الا الله والبعضهم كفر بلا اله الا الله لكن ابو بكب قاتل الناس على ماذا على جميع شريعة الاسلام على كل شريعة الاسلام قاتلهم على لا اله الا الله من انتلا لا اله الا الله وقاتل منع państwo على منع منعهй الذكاة منع كليا وقاتل منع الزكاة الذي لا يؤديه لأبي بكر قاتلهم جميعا على ماذا على قوله ان انا عليه اليوم على مسألة استقرارك اليوم اتمنت لكم دينكم واتمنت عليكم يرمكي وراضيت لكم الاسلام دينك فاي جماعة واي فرقة لا تأخذ في حركة حياتها ولا تأخذ في منهجها اكتمال الدين فهي جماعة اقل ما يقال عنها انها بدئية طالية وقد تصل الى دربة الكفر رحمة بالله عز وجل اي جماعة تقول هذه مرحلة هي مرحلة تستدعي إصباط بعض التكريف او التنازل على بعض الاحكام الشرعية هذه جماعة لا تستحق ان تسمى سرقة ناجية بل هي من الفرق التي شذت وقال عنها صلى الله عليه وسلم انها في النار السرقة الناجية هي السرقة التي تأخذ بجميع مسائل الإسلامي واحكام الشريعة فاضح يا إخوتي هذا أمر لا بد أن ننتبه عليه لأن الآن الجماعات والفرق كثير من الجماعات والفرق الآن والتنظيمات لا تدعو يبتم ألزي يعني بمعنى جماعة يدعوون العلم ويدعوون الهداية والإرشاد ويدعوون الصلاح ومع ذلك يريدون مثلا من بعض الفرق ومن بعض الجماعات المسلمة المجاهدة أن تتنازل عن مطالبتها بإقامة الحكومة الإسلامية قال لماذا؟ قال لأن الناس في هذا الزمان غير مستعدين لقبول الحكومة الإسلامية شروط أولا ما أنزل الله بها من السلطان ثانيا أن هؤلاء يريدون من المسلمين أن يعتبروا الصلاح باطلا ويعتبرون الحق باطلا مطالباً بحكومة الإسلامية هذا حق ودين في أي مرحلة سواء كنت مستبعث عليك أن تؤمن أن مقامة شرع الماء الزوجان هذا واجب عليك أن تقدر أو لا تقدر مسألة أخرى أنت الآن هنا في بريطانيا قد لا تستطيع أن تقوم بكثير من أحكام الشريعة ولكن أنت تشعر أن واجباً عليك جميع أحكام الشريعة المترتبة على المسلم الذي هو في قمة العزة وفي دار الاسلام والهجرة. انت تسعر انك مكلف به وانه دين وانه حق ويجب ان تؤمن به. بعد ذلك ان تقوم بهذا العمل او لا تقوم هذا مناطم بماذا؟ مناطم بالقدرة. ما هو قدرتك فيها مثلا ان تدعو الناس الى الاسلام. ان تدعوهم الى الاسلام. لكن انت كذلك لا تلغي حق, حق الله عليك بالنجور مثلا مجاهدة الكفار. وموجود إيجائهم هذا الحق لا يرغب ويبقى مستقرا في ذلك واما مطالبتك به او قيامك به فهذا منوطن بماذا منوطن بالقدرة فقاموا مثلا هنا شيخ يزعو من العلم ان المطالبة بالحكومة الاسلامية خطأ كأنه يريد ان يرغي من ذلك هو ان يقول انتم بطلبكم صحيح الواجب ان يقول انتم بطلبكم في هذا الوقت طلبكم لإقامة الحكومة الإسلامية هذا حق لأنه أمر الله عز وجل عليكم، ولكن عليكم الآن أن تعملوا له لأنكم عليكم أن لأنه ليس في وسائلكم وليس في قدرتكم ولكن عملوا في ما هو في وسائلكم وفي قدرتكم. تعلمون هذه القضية يا إخواني؟ إذا بارك الله فيكم هذا القيد في اليوم يجب أن يكون حجة لنا. على كل طائفة وعلى كل جماعة وعلى كل شيخ وعلى كل فرقة تدعو الى الاخذ اي مرحلة من مراحل التشريح اي مرحلة منه وتقول هذا منهج الان منهج ان اخذ بهذه المسألة هذا باطل اي جماعة تقول نحن نريد ان نأخذ الاسلام كاملا ونؤمن به لكن ماذا نستطيع الان نعمل في موضوعنا وفي مسألتنا في هؤلاء حكام الردة نحن تقول جماعة من أجل إقامة الجماعة لان الجماعة الان بالمفهوم العام غير موجود. كما سنبين. فجماعة تقول من الأمور التي فقدت في الأمة وهي من أعظم الأمور فقدان صفة الجماعة بالمفهوم العام يعني الجماعة لها مفهومان مفهوم خاص ومفهوم عام بالمفهوم العام وهو وجود خالصة. او حاكم ممكن يحكمهم بشريعة الاسلام والمسلمون كلهم داخلين في هذا في هذه الجماعة هذا غير موجود فجماعة تقول هذا الحق غير موجود انا الان اريد ان اقيم هذا الحق المفقود فيرأتوا ان تقوم لهذا الحق بما هو شرع الله عز وجل هي شرع الله ان تجاهد وشرع الله ان تعلم الناس هذا الحق وشر الناس أن تدعو الناس لهذا الحق وتبين المخالفين وتفضح كما فضح الله عز وجل المشركين في وقت الصباح بقوله ثبت يدا أبي لهب بودة هذه الآية فضحت رمز من رموز المشركين ثبت يدا أبي لهب ما يغنى عنهما له بودة ما أقنع عنهم أنه وما كتب يأكل معهم ذات وثلاث وامراته حملت الحطب هذه نظرت في وقت الصباح ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فجماعة قوم لهذا الحق. ان تبعو الناس لهذا الحق وان تقاتل عليه لان الشرح يقول بالمقاتلة المعادة لكن بعد ذلك ترى الجماعة هذه المرحلة انا ماذا اقدر لا يقول للناس هذا ملغي ولا يقول للناس هذا ليس في ديننا ولا تقول الجماعة هذا ليس من مهدنا ولكن تقول فيما بينها ماذا نقدر الان ان نعمل نريد ان نجاهد هل عندنا القدرة ان نجاهد ما عندنا القدرة ما هو المطلوب مطلوب ان نُريد هذه هاجل القدرة ان نُريد هذه اي قدرة تنستجوها نحن يريد لنُعلم الناس الدين لأن من نفس جهلة لا لا نحن نستجو الإلم ماذا المطلوب؟ ان نطلوب الإلم لنتعلم نحن نريد ان نجاهد المطلوب الجهاد القدرة عدم وجود القدرة لا تستدعي ان نُريد دنيا لا يُشتب علما لا يُوجد اي طبيق لتحصل القدرة في مالة عمر بالرغم ان هذا لا يمكن ان يكون لا يمكن إلا يكون هناك مسلم وحيد فقط على الأرض لا يستطيع أن يجمع قدرة مع إخوانه لهذا العمل الجماعي فحينئذ له أن يعتزل ولا يدخل في طوائف البدع وطوائف قبله فحينئذ يقول بالرغم أنه لا يمكن للمرء إلا أن يكون قادرا على أن يحف على أي مسألة وعلى أي حالة يستطيع وإلا أنه تأتي جماعة توجي بعض الشريعة في مرحلة من مراحل الدين فهذه في القضاء وكما رأيتم الى نغية هذا الامر في مرحلة انه يعد يصل الى درجة الكفى عياذا بالله عز واضح اخواني هذه لا بد ان نسمع الفرقة النادية هي التي تأخذ ما استقر عليه الاسلام ما استقر عليه الاسلام بشروطه واحسانه الموضوع في كتب الفرقة الذي يريد ان يدخل فيه هذه ما الفرقة ما هي ميزات هذه الفرقة ما <تصفيق> <تصفيق> هي صفات هذه الفرقة هذه الفرقة هو يعني شوك السنة هما انا على الجسم يبين لنا توحيد المصدر فاول صفة لهذه الفرقة انها توحد المصدر توحد مصدر الطلق لنقال ما انا عليه ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين يعود الدين وحين تعود الخلافة ماذا قال صلى الله عليه وسلم تكون النبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء وارفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة ثم بين الملك العبور والملك الجبري ثم قال ثم تكون خلافة راشدة بمعنى ارجع إلى قوله قوله النبوة ما شاء شاوا تكون ثم ثلاثة على منهج النبوة وآخر الأمر إلا ماذا ستكون ثلاثة على منهج النبوة ليجل لنا أنها في هذا الحديث أن هذه الجماعة تكون في آخر الوقت على الأمر الذي كان عليه أين الوقت رأيتم؟ لا يمكن أي مرحلة يقول نحن في هذه المرحلة يريد رؤالنا تلبي أفكار جديدة ونريد ان نعطي بعطاعة جديدة ونريد اشتقاقات جديدة كما سنظلم الان كلها فرق قريبة او بعيدة لكنها على الجملة قد افترقت عن اهل السنة والجماعة قد افترقت اذا اول هذه الميزات اهل السنة والجماعة انها توحد مصدر الثلق. ماذا يعني توحيد مصدر الثلق ماذا يعني لا ترى مصدرا لدين الله عز وجل. ولا لشرع الله سبحانه وتعالى ولا لألصاب الدين التي يسيرون عليها حتى ألصاب الدين إلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك القائمين بالعقل حين أنه لا بد من استخدام العقل الذي يدلنا على بعض الأسهام أو على بعض التشريعات أو على بعض النكاهي هؤلاء لم يوحدوا مصدر التنقل لأنهم نظروا فقالوا اما مصدر التلقي غير كافي من اجل ان يبصرنا ويهدينا الى الحق الذي ينهرهم فاذا جعل العقل مدخل وهؤلاء مثل مثلا قديما المعتزلة مثل المتكلمين مثل الذي يسمى في هذا الزمان بالمستميرين الا الفرق المستمورة او جماعات المستمرة التي تريد ان تسترشد بالعقل من اجل ان يدلها على الصواب وهؤلاء اما ان يستقل العقل لدنيا بالتشريع مثل الخصومة التي قامت مع الاتجار الخصومة التي قامت في داخل حزب النهضة التونسي خصومة قامت هل نأخذ بالنصوص مسترشدين بالعقل عن نوح النصوص ولا قيمة لها ونأخذ بقواعد الشيعة الدالة على المصالح والمكاسد انظرا الى درجة الخصومة في الشرق التي تريد ان تحيي الاسلام وجماعة قالت لا نأخذوا بالنصير مع الشهادات العقل وهدائته وجماعة قالت ماذا قالت ان النصوص لا في لها ولكن كليات الدين وبعد ذلك كليات الدين ما هي كليات الدين عندهم جلب المصالح ودرءوا المخاسر ما هي المصلحة الاصل ما هي المصلحة عندنا ما هي المصلحه في ديننا هو الذي جاء به الشرع ما هي المصلحه ما هو المعروف عندنا ولرجابه الشرع ما هو المنكر وما هي المفسده الذي جاء الشرع بنفيه فهذا هو الصلاح وهذا هو الفساد هذه المصالح وهذه هي المفاسد لكن حين يكون ميزان المصالح والمفاسد هو العقل اذا العقل هو المستن بالتشريع بقوله هذا حلال لغلبة المصلحة عليه عقلا لا نصا عقلا لا نصا او هذا حرام لغلبة المشتبه عليه ماذا عقلا فهؤلاء ليس يقولون يغلب عليهم هذا الامر وصل الامر بفرق في تاريخ يا ابو عاصين ان النص لا قيمة له العقل هو اساس التشريع في جماعة يجعلون العقل قسيما للنص يعني بص بمعنى ان النص يحترم يبقى فاذا وافق العقل حيا الله واذا لم يوافق العقل ماذا نصره على